غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الْدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي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 لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله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 غفر الله عنهم اسوا الذي عملوا ويجزيهم اجرهم ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه وَمَن يُطْلِل اللَّه فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ وَمَن يَهْدِ اللَّه فَمَا لَهُ مِنْ مُضِل أليس الله بعزيز ثقاف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 أَوْ ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلن قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل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 Allahu yetwaff al-anfusahin mootihaa, wa alati lam tumut fi manamihaa, fayumsi kullati wa yursilu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 لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ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 ثُمَّ إِذَا خَوْلَنَا هُنْعَمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ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 Qul ya'ibadiyal-ladzina asrafu 'ala amfushim, la taqnatu mina rahmatillah. Inna Allah yawfir al-zunubajami'at. Inna Allah yawfir al الله يُفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن من قبل أي يأتيكم العذاب من قبل أي يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما من قبل أي يأتيكم العذاب بوت من قبل أي وأنتم لا تشعرون تقول نفسي يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين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 أَوْ تَقُولُ لَحِيناً تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَى قَدْ جاءتك آياتي فكذبت بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ من الكافرين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 لا يَمَسُّهُمُ Allahu وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وكيل لَهُ مَقَالِيدُ السماوات والأرض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 ثم نفخ فيه أخرى فإذاهم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجاء النبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.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 ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى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 وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض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 يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله